من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرسل كان يرجو الله واليوم الأخير وذكر الله كثير قَدْ كان لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَلَتُ قتل كل من كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا <تصفيق> لكم في رسول الله إسوة قسلت لكم في رسول الله شوة حسنة لمن كان يعجو الله واليوم إيرا وَلَمَّا رَأَيْنَا مُنَلًا Oh <laughs> Allah oh. من المؤمنين رجال صدقوها عافظ الله عليك فمنهم ما ومنهم مِنْ ظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُجِّيٍّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ لأجزي الله الصادقين لفضقهم وعيوانهم كان أغفورا وقيمة ورد الله فرد عيضه لم ينالوا خيرا in the натuran by the virgin لفضيله <تصفيق> الدكتور محمد no Oh, <تصفيق> يا ايها النبي كل اذن واجبك ان كنت نرد النار بتا علينا امه تبع كلنا وونسنا وَإِن كُنْتُنَّ تُرِيدُونَ اللَّهَ فَأَحْسِنُوا وَإِن كُنْتُنَّ تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم اللَّهَ والله قول الدار دارا الدكتور محمد A tan nghe otà cơ và na سوري جن الله، الله، من و يا لساء you. Uh -huh. Yeah! يا نساء إن الدنيا لستنك أقاتينا نساء إذ فلا تغضبهم بالله فيطأ الذي في قلبه مرض وقلنا طولا معروفا وقرن في بيوت of the origin of نعم لا تنسي كده وَأَنَّهُ لَمَّا ورسوله الْبَطَنُ يريد الله يُرِيدُ اللَّهُ لِيُدْخِلَهَا ان شاء الله اهل البيت انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل ويطهركم تطهيرا لِهِ يَبُوءُ ذِكْرُهُ لَنَا يَا تِلَالِ نُرِيكُم إن الله بِالنَّظَرِ Satsang المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقالتين والقالتات و دقيلا و دقات و والخاشعين والخاشعات والمتصدقات عليك وا اوه اا بما في والخاشعين والخاشعات والمتصدقات والمتفضل والصائمين ايه يا عم الله قل دق